فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدًا فقولي إني نذرت للرحمن صومًا Fakulü, İnni nazar tu'l-Rahmanı cıvman, falan